وَاللَّهُ عَنِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَأَتَجِئَنَّ نَغُم أَرْصًا نَسِيَ عَنَّ حَيَاتِهِ أَمِنَ الَّذِينَ يود أحدهم له يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله Then وَأَنقَاعَ عَن ذِكْرِ مَنَائِلَكَ آيَاتٍ بَيْنَنَا وَمَا يُرْسِلُ بِهَا إِلَى اللَّهِ قل <تصفيق> يضم منضم بل حساب الله وعاء ظهورهم نبذ فريق